بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لم نجمع عظامه بلا قادرين على ان سوى بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ نين المفر كلا لا وزار إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخار بَنِي النَّاسَ وَعَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوِ الْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ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 اغت التراقى وقيل مراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ام ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا يحسب الانسان ان يترك سدى اي يحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفه ممن انتمنا ثم